Yeah في المواهب وكشف الخفايا طول الحياة واسمك كمينا كاسم شفيعك شهيدا عظيما تطلب حما في كل سنواتك وكل مات الفاني كآبن أمين بعد الجفا حصاد الحب نبز الخلاف بمسحة زيت تشف عليم ولم ستيادت عظيم أقمت بنا تراقب نحوك كل الدموع لتأخذ خيضا إلى البركات وبعد رحيلك سرت شفيعا لحسن عظيم أقمت بنا